وَإِذَا فَلَقْتُمُ النِّسَاءَ أَفَلَوْنَّا أَجَلَهُمْ فَأَم وَلَا تُمْسِكُوا النِّظَارَ لِتَعْتَدُوا وَمَن يَعْفُ عَن ذَنبِكَ فَكَانَ ذَلِكَ عَفْواً مِّنْهُ وَأَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ூ மீனிமியூ الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعركم به واتقوا الله وَإِذَا طَلَّقْتُمُ a وَما يَعْلَمُ أَن لمن ி தூலிகிம்மன் يتم ப உதில உரிவக்கி விலக்கூன إلا وسطها لا تضار وإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشاهر فلا جناح عليهم وإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشاهر فلا جناح عليهم قُمْ فَابْعَثُوا أَوْلَابَكُمْ فَاجْعَلُوا عَلَيْكُمْ إِذَا فَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُكُم بِالْمَحَبِّ ஸ்துமா